من كلامه العلمي دلاله الكتاب والسنه مقدمات هذه المقدمات ينبني عليها فهم الاثر الذي قد يتنازع فيه بعض الناس فيما يتعلق به بالعاذر الذي يعذر المشركين عرفنا فيما سبق بيان حقيقه الاسلام فانه عباده الله تعالى وحده دون ما سواه والايمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن لم ياتي بذلك فليس بمسلم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا محل ايفاق كما قال ابن القيم فان لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل يعني من لم يتحقق بعباده الله تعالى لم يعبد الله تعالى او عبد الله تعالى وعبد معه غيره كما يفعل عباد القبور في كل زمان فهؤلاء بالاجماع ليسوا مسلمين ليسوا مسلمين بل هم كفار ومشركون وكما قال ابن القيم فان لم يكن فان لم يكن كافرا معالدا فهو كافر جهل لان الامر دائر بين الاثنين نوعين اما ان يعالد فيعلم الحق ويعبد غير الله تعالى هذا لا نزاع فيه واما ان يكون جاهلا حذيذ هذا الذي حصل في نزاع عند المتاخرين وهو قول محدث بدعه ما وضلاله لم يقل به احد من السلف البت ان من وقع في الشرك الاكبر وهو جاهل انه لا يحكم له به الشرك انه باق على الاسلام هذا القول باطل كما كما ذكرنا الا الامر الثاني يتعلق فيما يتوقف في كفر هؤلاء المشركين يعني لا يحكم ب بكونه مشركين بل يحكم بكونه مسلمين فان اذا ما حكمه الحكم انه ملحق بالمشركين بمعنى انه يعتبر كافر ومرتد عن عن الاسلام ولذلك محط او بحث درسنا اليوم فيما يتعلق بجوهر هذه الفتوى لان متعلقه به بالعاذر وانه من كفره هنيد يكون على مذهب الخوارج والمعتزله هذا لا شك انه قول باطل لا ينظر عن مسلم اصلا من اعتقد ان هذا مذهب الخوارج هذا رد عن الاسلام باتفاق من زعم ان تكفير العاذر ومذهب الخوارج والمعتزله وانه باطل لا اصل له هذا لا يقول للمرتد إلا عن الاسلام هنيد لابد من النظر في ادله الكتاب والسنه لابد من النظر في ادله الكتاب والسنه والكلام اهل العلم فيما يتعلق به مساله من لم يكفر المشركين فنقول من لم يكفر المشركين او شك او تردد في كفرهم فهو كافر من شك في من لم يكفر المشركين بمعنى انه ماذا قال اتوقف فيهم او قال انهم مسلمون يعني اثبت وصف الاسلام لهم مع كونهم مشركين مع كونهم يعبدون غير الله تعالى فينيد يصفهم بماذا يصفهم به بالاسلام بحجه انهم جهله وانهم معذورون به بالجهل قد عرفنا فيما سبق ان المسائل الظاهره ولا سيما فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بها الشرك الاكبر انه لا عذر لها لا عذر لاحد فيه كما قال الشافعي رحمه الله ان هذا لا يقبل من الخبر غلطا ولا تاويلا ولا يقبل التنازع لا يقبل ان ياتي شخص فيدعي ماذا ان هذه المساله فيها نزاع هنقول النزاع هذا معروض على الكتاب والسنه ليس كل من يدعي النزاع قبل منه او قيل المساله خلافيه او قال اجماع ونحو ذلك لا بد من النظر في الكتاب والسنه وما دل عليه الكتاب والسنه وام كل من ادعى اجماعا قبل منه وصار عند الانسان او الناظر او طالب الحق ان من ادعى الاجماع صارت له هيبه في النفس ولا يستطيع ان يرد الاجماع كلها كل يجمعني يخالف هذه المساله فهو باطل وان ادعاه ومل ادعاه اذا ادعى ان ثم اجماعا على ان من تلبس بالشرك وهو يقول لا اله الا الله ويعذر بالجهل وانه باق على دائره الاسلام اي اجماع يدعى فهو باطل بمعنى ماذا انه لا يصح ان ينسب اجماع الاهل العلم في هذه المساله ولذلك هي هات ان ياتي كما قال ابن تيميه رحمه الله ان ياتي با باقوال العشره من العلماء ينصون على على بل لن ياتي بي بقول واحده لاحد السلف ان من تلبس بالشرك الاكبر يحكم عليه بانه مسلم وانه باق على على الاسلام اذا اطبق على ان من جحد الصلاه الخمسه ويعيش بين المسلمين انه يكون كافرا مرتدا عن الاسلام ولا يحتاج الى تعريف ولا اقامه حجه فكيف ما يتعلق ب جحود التوحيد اوجه وحد عباده لله تعالى وحده دون ما سوى او تلبس به بالشرك هذا القول هذا من من ابطل الباطل اذا من لم يكفر المشركين بمعنى انه حكم عليهم به بالاسلام او توقف او شك او تردد قال لا ادري ما حكم هؤلاء عباده القبور كفر تدعن اسلام كفر او تدعن عن الاسلام بل لابد ان يقطع ان من تلبس به الشركه الاكبر فهو ماذا فهو مشرك كافر ليس بمسلم يجب عليه ان يعتقد ان الاسلام والشرك لا يجتمع وأن الشرك ينافي الإسلام من أصله كما أنه لا يجتمع الليل والنهار كذلك لا يجتمع الشرك والتوحيد هذا مقطوع به من الأمور المعلوم من الدين بالضرورة كما قال ابن تيمين رحمة الله تعالى في مواضعه مرة معنا أنه مما علم من الدين بالاضطرار بل مما ثبت عن الرسل قاطبه والقرآن كله يدل على ذلك من أوله إلى آخره أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك حينئذ من توقف فيه او حكم عليه بالاسلام او تردد او قال لا ادري او نحو ذلك حينئذ يعتبر ملحقا بهم انه كافر ووجه كفره من جهتين اولا انه لم يحقق اصل الدين لم يحقق اصل الدين لان الكفر بالطاغوت هذا من مضمون كلمه التوحيد والطاغوت المراد به ما يتعلق بماذا بالاوثان كما قال عمر رضي الله تعالى حينئذ عباده الاوثان والاوثان اي ماذا يجب الكفر بها ويجب بوضها ويجب تكفير اهلها فان لم يكفر اهلها حينئذ وقع ماذا عنده خلل في الكفر بالطاغوت اذا حصل عنده نقض لكلمه التوحيد ثانيا من جهه اخرى يعني ارتكب ناقضا اخر وهو التكذيب لان الله تعالى اخبر جل وعلا في ايات لا تحصى كما قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ياتي نصه في ايات لا تحصى ان المشركين كفار وحكم ابن تيميه رحمه الله اجماع الانبياء والرسل بل واليهود والنصارى والمشركين ماذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كفر المشركين بل جميع الانبياء كفر عباد القبور بل اليهود والنصارى يكفرون عباد القبور فكيف ياتي من يدعي الاسلام ويقول لا اله الا الله ثم يقول هؤلاء مسلمون لا شك انه كافر مرتد عن عن الاسلام اذا من لم يكفر المشركين او شكا او تردد في كفرهم فهو كافر لم يتحقق باصر دين انتبه هذا هذا اهم ما يعتنى به لا لكونه كذب نصا فقط لانك اذا جعلت هذا هو المناط في التكفير فقط حينئذ قد اخرجت تكفير المشركين عن مضمون الكلمه وهذا غلط هذا باطل لا شك فيه بمعنى ان من مضمون كلمه التوحيد انه لن يصح له توحيد لن يصح له التوحيد حتى يكفر المشرك حتى يكفر المصل فإذا لم يكفر حينئذ التوحيد من اصله قد انتفى ولا نعلق الحكم مناط التكفير هنا بماذا بكونه كذب نصا مع كون ماذا قد يجتمع في العابد عده نواقض حينئذ نقول هذا كافر لكونه ارتكب ناقضا كذا وكذا الى اخره هذا لا اشكال فيه لكن مناط واصل التكفير في هذه المساله ليس لكونه فقط قد كذب نصا نعم هو مكذب للنص وراد كذلك لاجماع الانبياء والمرسلين ومع ذلك وقبل ذلك ماذا انه لم يتحقق باصل الدين لان قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت لبد من الكفر بالطاغوت من ذلك الكفر ب عباد القبور كل مشرك يجب ان يعتقد ماذا كفره وخروجه عن الاسلام هذا ان كان منتسبا للاسلام فعنيد لم يتحقق باصل الدين ومن ذلك الكفر بالطاغوت والاصل في ذلك قوله تعالى قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا هذا تفصيل للبراءه هذه ايه عظيمه ينبغي للمسلم ان يتاملها وان ينظر فيها بل لو جمع طالب العلم كلام اهل العلم عليها واجعلها اصول ونظر فيها وقلب اللفظ من جهتي المنطوق والمفهوم لحصل علوم كثيره لانها اصل في في هذا الباب تدل على ان من مله ابراهيم ومله ابراهيم معناها مركب يعني ليس بسيطه لابد ان يتحقق ب جميع الاركان من ذلك ما نص عليه هنا كفرنا بكم اذا كفرنا بكم ما معناه معناه اعتقدنا ماذا كفركم هل هذا يحتاج الى الى الى تاويل او الى تفسير او الى ان ينقل عن اهل العلم ان كفرنا بكم معناه اعتقدنا كفركم وجحدنا عبادتكم دون الله تعالى هذا لا يحتاج الى عدم العلم الظاهر المحكم الذي يستوي فيه العامه والخاصه منذ ان يسمع قول ابراهيم عليه السلام ومن معه من الانبياء انهم قالوا لعباد القبور وابراهيم عليه السلام انما يخاطب عباد الكواكب لا فرق بين هذا وذاك حينئذ بينه ان من ملته التي امره الله تعالى بها ان يعتقدها وهو امام الحنفاء ان يقول لهؤلاء المشركين كفرنا لان المناط هنا فيما يتعلق بماذا بالقول قالوا والقول لابد من ماذا من نص لابد من كلام لابد من لفظ وهذا اللفظ لابد من اعتقاده اذا لابد ان يعتقد ماذا انهم كفار فيقول ماذا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا اذا قوله كفرنا بكم يدل على ماذا على انهم ليسوا مؤمنين صحيح او لا ليسوا مؤمنين لانه قال حتى تؤمنوا فاذا امنتم حينئذ انقلب ما قبل حتى صار ماذا نقيضا له لان ما قبل حتى انما هو مرتب على الكفر وما بعد حتى حينئذ تاتي الموالاه والمحبه والنصره لان مرتبته على الايمان اذا حتى تؤمنوا بالله وحده دليل على انهم لم يؤمنوا اذا اذا كانوا غير مؤمنين حينئذ هل عندنا منزله بين المنزلتين جواب لا بل هم كفار فدل ذلك على ان قوله كفرنا بكم على ظاهره على ظاهر لا يرجى تاويله البتة ثم هو معلق بماذا بمدخول قالوا قالوا لابد من البراءه وتفسير البراءه ما يتعلق بالتكفير وكذلك بوجود العداوه والبغضاء التي تكون في القلب وفي اللسان وكذلك على الجوارح والاركان اذا حتى تؤمن بالله وحده هذا نص واضح مبين في هذا المقام كما قال الشافعي رحمه الله بن حسن وغيره من ائمه الاسلام انها عاصر في تكفير المشركين وانه داخل في مفهوم مله ابراهيم عليه السلام وان العبيد مامورون بماذا باتباع مله ابراهيم واهل التفسير جروا على على ذلك في بيان هذه الايه قال ابن جرير رحمه الله تعالى قد كانت لكم اسبه حسنه في ابراهيم والذين معه يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان لكم ايها المؤمنون اسبه حسنه يقول قدوه حسنه في ابراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين معه من انبياء الله يعني هذه ليست عقيده ابراهيم فقط عليه السلام بل عقيده جميع الانبياء هذه تدل ذلك على ماذا على ان جميع الانبياء كفروا المشركين فكيف يقال بان هذه المساله فيها خلاف وان هذه المساله تقبل ماذا تقبل النزاع ومن كفر من لم يكفر المشركين حينئذ اتى بقول الخوارج والمعتزله هذا لا شك انه مكذب لهذا النص لم يعتقد ما دل عليه هذا هذا النص قال رحمه الله وقوله اذ قال لقومهم اننا براء منكم ومما تعبدون من دون الله يقول حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاوت أيها القوم إنا براء منكم والبراءة تقتضي ماذا؟ المفاصلة من كل وجه مفاصلة من كل وجه ثم هذه المفاصلة يترتب عليها عمل قلبي وعمل أو قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان وداخل في مفهوم ذلك ما جاء النص به كفرنا بكم يعني التكفير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 حوادث مقاطعه مفاصله براءه من كل وجه وهذا بقوله تعالى كفرنا ثم قوله جل وعلا حتى تؤمنوا دل على ان ما قبل حتى يقتضي ماذا التكفير قال رحمه الله تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده يقول حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعباده يعني الايمان هنا بمعنى بمعنى التوحيد وبمعنى افراد الله تعالى به بالعباده فمتى لم يأتوا بالتوحيد فليسوا مؤمنين حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تفردوا الله تعالى به بالعباده والالهيه فاذا لم يكن كذلك عنيد انتفى عنه وصف الايمان واذا انتفى عنه وصف الايمان حينئذ وجب ان يوصف بما وصفهم الله تعالى به وهو الشرك وهو الكفر اذا هذه ايه واضحه تدل على ان من تلبس بالشرك فهو كافر ثم بعد ذلك يتبرأ كل مسلم كل موحد من هؤلاء المشركين ويعلن ذلك بلسانه البراءه وكذلك التكفير وقال ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير الايه يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين امرهم بمصارمه الكافرين وعداوتهم ومجانبتهم والتبرئ منهم لا بد ان يتبرأ منهم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اي واتباعه الذين امنوا معه ويدخل بذلك جميع الانبياء والمرسلين قال اذ قال لقومهم اننا براء منكم اي تبرانا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم اي بدينكم وطريقتكم اي بدينكم وطريقتكم بمعنى ماذا ان اصحاب الشرك لهم مله ولهم دين صحيح او لا لهم ملة ولهم دين ولذلك جاء في قوله تعالى قل يا ايها الكافرون وهذه ايه او سوره مكيه تدل على ان المشركين كفار عنيد لا بد مما لا بد من التصريح يا ايها الكافرون هذا هو العصر هذا هو الاصر قال رحمه الله تعالى اي دينكم وطريقكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا يعني وقد شرعت العداوه والبغضاء من الآن بيننا وبينكم ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغذكم نتبرأ منكم أعظم ما يدخل في البراءة لأنها مفسرة بالنص لابد أن يدخل فيه ماذا أو أول ما يدخل فيه ماذا ما يتعلق به بالتكفير كفرنا بكم وإذا لم يكن كذلك حينئذ لا يثبت له وصف البراءة قال رحمة الله تعالى حتى تؤمنوا بالله وحده أي إلى أن توحدوا الله بكم فتعبدوه وحده لا شريك له وتخلع ما تعبدون معه من الأنداد والأوثان هذا نص واضح بيّن من ابن كثير رحمه الله تعالى يوافق ما ذكره ابن الجريد رحمه الله تعالى قال وقوله إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء يقول تعالى ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه في هذه الأمور التي ذكرناها ثم بيّنها من مباينه الكفار مباينه الكفار سماهم كفرا او لا سماهم كفار لانه ما عبدوا غير الله تعالى وكل من عبد غير الله تعالى فهو كافر مشرك وهذا كما ذكرنا محله وفاقله وما دل عليه هذا النص قال من مباينه الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم الا في قول ابراهيم لابيه لا استغفرن لك فانه لا اسوه لكم فيه في ذلك لان ذلك كان من ابراهيم لابيه عن موعده وعادها اياه قبل ان يتبين له انه عدول لله يعني اذا لم يتبين ان من وقع في الشرك واقع في شرك لزيد من الناس ولم ولم يكفره هذا دخل في النص بمعنى ان ان جهل الحال بالشخص هذا يعتبر عذرا في ماذا في عدم التكفير لكن من علم انه يعبد غير الله تعالى عين هذه اللزيمه ماذا لزمه تكفير وهذا الذي جاء من شأن إبراهيم عليه السلام لم يتبين له ما يتعلق بأبيه قال رحمه الله تعالى لأن ذلك كان من إبراهيم لأبيه عن موعدة وعدها إياه قبل أن يتبين له أنه عدو لله قبل أن يتبين له أنه عدو لله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه تبرأ من أبيه أو لا تبرأ من أبيه لماذا؟ لكونه مشركا لكونه اشركا بعباده الله تعالى اشرك بالله تعالى ان يد تبرئ من من ابيه قال رحمه الله يقول تعالى ذكره فكذلك انتم ايها المؤمنون بالله يعني ليس هذا النص المراد به اخبار عن ابراهيم عليه السلام فقط ثم انتم شانكم شان اخر لا بل لابد ان تتحقق بمله ابراهيم ومنها ما جاء به هذا النص ان يد لن يتحقق للعبد ايمان الا اذا عمل بمضمون هذه الايه بمدلول هذه الايه وما جاء فيها ولا شك ان ما جاء فيها مركب بمعنى ان ثم اجزاء متعالفه لن يصح للعبد ايمان حتى يتحقق بها قال فكذلك انتم ايها المؤمنون بالله فتبرؤوا من اعداء الله من المشركين به ولا تتخذوا منهم اوليا حتى يؤمنوا بالله وحده ويتبرؤوا عن عباده ما سواه واظهروا لهم العداوة والبغضة هذا واضح بي من ابن الكثير رحمه الله تعالى يؤيد من ذكره ابن الجرين وقال السمعاني رحمه الله تعالى في تفسير الآية المعنى أنه أمرهم بأن تأسوا بإبراهيم في التبرؤ من المشركين في التبرؤ من المشركين إذن دلت هذه الآية بل هي أصل في هذا المقام البراءة من المشركين وأول ما يدخل في البراءة من المشركين هو إثبات كفرهم وانهم ليسوا بمسلمين وهذا جزء من من البراءه اذا لم يتحقق لم تتحقق البراءه واذا لم تتحقق البراءه اين لم تتحقق كلمه التوحيد لا اله الا الله وهذا وجه وجه ربطها بماذا بمساله الكفر به بالطاغوت وان البراءه من المشركين وتكفير المشركين اصل جزء من اصل الدين وانه جزء لا يتجزا من كلمه التوحيد انه داخل في النفي لا اله المفسر في قوله تعالى فمن يكفر بالطاوط ولذلك جاء بي المراد هنا سمعاني رحمه الله تعالى في تفسير الايه فقال انه امرهم بان تعسوا بابراهيم في التبرؤ من المشركين وترك الموالاه معهم وقال من المشركين ما سماه ماذا؟ اسمهم ما مسلمين لا يسمون ماذا؟ لا يسمون مسلمين وانما يقال فيهم وفي كل من تلبس به الشرك الاكبر انه ماذا؟ انه مشرك وهذا موافق كما ذكرنا فيما سبق من قواعد قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قولي تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون يعني الآيات الدالة على تكفير المشركين والبراءة من كل مشرك ليست خاصة بهذه الآية الواردة في سورة المتحنة بل آيات كثيرة تدل على ذلك وقال نص ابن تيمية رحمه وتعالى على أن الآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا فيه في القران بل قال شيخ الرحمن الحسن انها لا لا تحصى كثرتها لكن الناس لما اعرضوا عن تدبر كتاب الله تعالى وقع عندهم ماذا تردد تردد في هذه المساله قالوا من عذر اذن يكون مسلما والمساله فيها اجتهاد ولا يغلط اهل العلم بعضهم بعض هذا كله من من الاكاذيب والافتراء على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بل الاجماع القاطع من الانبياء المرسلين على ابطال ذلك قال ابن كثير في تفسير هذه الايه السابقه يقول الله تعالى مرشدا نبيه صلوات الله و سلامه عليه الى درء مجادله المشركين قل اتحادوننا في الله اي اتناظروننا في توحيد الله والاخلاص له والانقياد واتباع اوامره وترك زواجنه وهو ربنا وربكم المتصرف فينا وفيكم المستحق لاخلاص الالهيه له وحده لا شريك له ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم الاعمال هذه تطلق ويراد بها ماذا الدين كما ان الدين يطلق ويراد به ماذا العمل هنيد تفسيره لنا اعمالنا ولكم اعمالكم كقول لكم دينكم ومليه دين لا فرق بينها هي هي ولذلك فسر ابن كثير بايه الكافرون وكذلك فسر ابن تيميه رحمه الله هذه الايه بايه الكافر لا فرق بين ماذا قول تعالى ولنا اعمالنا اي لنا ديننا ولكم اعمالكم لكم ماذا لكم دينكم دين دين اذا دينان يجتمعان تحت وصف الاسلام الجواب لا اذا هذا يدل على ماذا يدل على البراءه وعلى المفاصله من من كل وجه وكل ايه تمر بك فيها لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لي عملي ولكم عملكم الى اخره انما المراد بها ماذا لديني الذي هو الاسلام ولكم دينكم هل هو الاسلام الجواب لا اذا هو مباين ومنفصل للاسلامي ودل ذلك على ماذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد خاصهم بدين ليس هو دين الاسلام فكيف يقال ماذا انهم مسلمون قال ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم اي نحن براء منكم ففسر السلام الكثير كيف غير بماذا بالبراءه قران يفسر بعضه بعضا ويشرح بعضه بعضا ويوضح بعضهم بعضا اي نحن براء منكم وانتم براء منا كما قال تعالى في الايه الاخرى وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم قد يقرا الانسان ولا, ولا يستحضر ماذا ان المرض بها المفاصل والبراءه هنا اضاف العمل اليه اذا انا مسلم فلي عملي وانتم لستم مسلمين لستم مسلمين اذا لكم ماذا لكم دينكم لكم دينكم قال وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ولذلك لا يصح للمسلم ان يتبرأ مماذا من, من دينه اخيه المسلم ولا يصح بل ان تبرأ يخرج من المله ولا يصح له ان يتبرأ مماذا من, من عمله العمل المسلم وانما البراءه والمفاصله تكون بين ماذا بين ملتين اسلام وغيره سواء كان يهوديا نصرانيا او كان من المشركين وقال تعالى فان حاجوك بقول اسلمت وجهي لله ومن اتبع وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين اسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا يعني لم يسلموا إذن عندنا إسلام وعندنا مقابل للإسلام وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ وَقَالَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَلَئِا وَقَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَيْ نَحْنُ بُرَآءٌ مِنْكُمْ كَمَا أَنْتُمْ بُرَآءٌ مِنَّا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَيْ فِي الْعِبَادَةِ وَالتَّوَجُّهُ هَذِهِ آيَةٌ وَاضِحَةٌ غَيْرُهَا مِنْ سَائِلِ الْآيَاتِ الَّتِي فِيهَا إِضَافَةُ الْعَمَلِ إِلَى الْمُسْلِمِ إِلَى الْمُتَكَلِّمِ كما جاء فيه شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإضافة العمل إلى مقابله حينئذ فيه ماذا فيه مفاصلة وفيه براءة تامة قال رحمه الله تعالى يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كذبك هؤلاء المشركون فتبرأ منهم ومن عملهم فقل لي عملي ولكم عملكم كقوله تعالى أنظر نظر ابن الكثير رحمه تعالى وهو ممن يعتني بتفسير القرآن بالقرآن لعملي ولكم عملكم قال كقول تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين يعني هذه الايه او هذه الصوره هي بمنزله تلك الايه لعملي ولكم عملكم بمعنى ان العمل هنا المراد به الدين والعمل المضاف اليه ماذا المراد به الدين حينئذ لا يكون ثم ماذا تم تسويه بين الدينين الاسلام لا يدخل تحته الشرك والشرك لا يدخل تحته ماذا الاسلام ولذلك مر معنى ان الشركه والاشراك ينافي الاسلام من اصله فلا يجتمعان البتة قال رحمه الله تعالى وقال ابراهيم الخليل واتباعه لقومهم المشركين وأتباعه واتباع اتبع ابراهيم يقول لقومهم المشركين ليس ثم ماذا اسلام هنا ان براؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بيكم وما بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده اذا هذه الايات يفسر بعضها بعضا فايه الممتحن كفرنا بكم يفسرها سوره الكافرون التي يحفظها الصغير قبل الكبير والصغير ليس بعالم ومع ذلك ماذا يشرع له ان يقول يا ايها الكافرون اذا يكفر او لا يكفر كذلك الصغير يكفر وهذه الصوره تدل على على ذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى امر الرسول صلوات الله وسلامه عليه ان يقول للمشركين انما يوحى الي ان ما الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون اذا ماذا مقابل المسلمين ماذا المشركون اي متبعون على ذلك مستسلمين منقادون له فانت ولوا اي ترك ما دعوتهم اليه فقل اذنتكم على سواء اي علمتكم اني حرب لكم كما انكم حرب لي بريء منكم كما انكم برءاء مني كقوله وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وقال واما تخافن من قوم خيانه فان بذليهم على سواء ليكون علمك وعلمهم بنبذ العهود على سواء وهكذا ها هنا قران يفسر بعضه بعضا فانت ولوا فقل اذنتكم على سواء اي اعلمتكم ببراءتي منكم وبراءتكم مني لعلمي بذلك لعلمي بذلك وقال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون معناه التبرؤ منهم معناه التبرؤ منهم البراءه لا نسال عن عملكم ولا تسالون عن اعمالنا اذا هذه مفاصله او لا هذه مفاصله واذا حصلت البراءه اول ما يدخل في البراءه ماذا هو اخراجهم عن المله فلا يحكم لهم باسلام البتة معناه تبرئ منهم اي لستم منا ولا نحن منكم يعني مفاصله بل ندعوكم الى الله والى توحيده وافراد العباده له فان اجبتم فانتم منا ونحن منكم وان كذبتم فنحن برءاء منكم وانتم برءاء منا كما قال تعالى وان كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وقال قل يا ايها الكافرون ذكر الصوره الى الى تمامها قال رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ملة ابراهيم ما هي التي ذكره في ما سبق فيما يتعلق بالبراءه من المشركين كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه البغضاء ابدا حتى تؤمنوا قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصباه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب الآية قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تبارك وتعالى ردا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله المخالف لملة إبراهيم الخليل إمام الحنفة إذن إحداث الشرك مخالف لملة إبراهيم مخالف لها على وجه الكمال أو على وجه الأصل إبراهيم على وجه الاصل لا يدعي احد ماذا انها على وجه الكمال لان مله ابراهيم قائمه على الاخلاص في عباده الله تعالى وحده فاذا اشرك بالله تعالى حينئذ نبذ المله من من اصلها قال رحمه الله المخالف لمله ابراهيم الخليل امام الحنفاء فانه اي ابراهيم عليه السلام جرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلم يدع معه غيره ولا اشرك به طرفه عين وتبرأ من كل معبود سواه وخالف في ذلك سائر قومه حتى تبرأ من أبيه إذن تبرأ من المعبودات وتبرأ كذلك من المشركين ولم ينص على المشركين لماذا؟ لأن أي براءة تتعلق بالمعبودات يلزم منها ماذا؟ البراءة من المشركين العابدين ولذلك حتى تبرأ من ابيه ودل ذلك على انه لم يبق مشرك الا وتبرأ منه وصلت البراءه لماذا إلى, الى اقرب الناس اليه وهو ابوه فدل ذلك على ماذا على ان البراءه ليست متعلقه بالشلك فقط الذي معنى من المعاني وليست متعلقه بالمعبودات الاصنام نتبرأ من الاصنام ثم العابدون هؤلاء اخوه لنا قل لا لن يتحقق الوصف بالبراءه من الشرك ولا البراءه من المعبودات الا بالبراءه من ماذا من العابدين بل هم اول من يدخل في ذلك واشد خطرا من المعبودات المعبودات في الجمله ماذا جماد جامد لا, لا تتحدث ولا تدعو ولا الى ولا ضرر منها لكن ما يتعلق بالعابدين اشد واشد قال رحمه الله تعالى حتى تبرئ من ابيه فقال يا قوم اني بريء مما تشركونا اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين وما انا من المشركين يعني لا ليكون مع المشركين لا في وصفهم ولا في حالهم ولا في عبادتهم بل ولا بينهم ببدنه عليه السلام يعني مفارقه تامه في الفعل والوصف وكذلك الجمع في السكنى والمسكن وقال تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وقال تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعده اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه اذا هذا يدل على ماذا كلما تبين لك ايها المسلم عداوة شخص ما وجب ماذا وجبت البراءه منه وابراهيم عليه السلام لما تبين له شان ابيه اولا ثم بعد ذلك تبين حينئذ تبرئه منه فالآيه نص في في ذلك قال هنا فلما تبين له انه عدو لله مشرك كافر ليس بمسلم انه عدو لله تبرأ منه يعني كفره واعتقد ذلك ان ابراهيم لاواه حليم وقال تعالى ان ابراهيم كان امه قانه لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لانعمه اهتدى وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وانه في الاخره لمن الصالحين ولهذا وامثاله قال تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم اي عن طريقته ومنهجه فيخالفها ويرغب عنها يعرض عنها لا يتعتى بماذا لا يتحلى ولا يتصف بمله ابراهيم الا من سفه نفسه اي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق الى الى الضلال حيث خالف طريق من الصوفيه في الدنيا للهدايه والرشاد من حداثه سنه الى ان اتخذه الله خليلا وهو في الاخره من الصالحين السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلال والغي فاي سفه اعظم من هذا ام اي ظلم اكبر من هذا واي ظلم اكبر من هذا يدل على ماذا على انه شرك وكفر لان الظلم اعظمه واكبره ماذا هو الكفر والشرك بالله تعالى فاي ظلم اكبر من هذا كما قال تعالى ان الشرك لظلم عظيم ان الشرك لظلم عظيم وايات كثيره في القران لا تحصى تدل على ان المشركين كفار وان كل من عبد غير الله تعالى فهو كافر مشرك وان من لم يكفر فهو ملحق به والايات في ذلك كثيره وتبقى على ظاهرها لا يجوز ماذا لا يجوز تاويلها ولا يجوز تحريفها ولا تقبل نزاعا البتة لان هناك من يقف مع اقوال اهل العلم اذا علقوا على هذه الايات قال لا يتم التوحيد الا بالبراءه من المشركين قال لا يتم تمام التوحيد وكمال التوحيد الولي يقول هذا يعتبر ماذا تحريفا للنصوص بل يبقى النص على, على ظاهره لو لم يعلق أهل العلم على هذه الآيات وقرأنا الآيات فحملناها على ظاهره لكفان حد بذلك ولا نلتفت إلى قول قائل كائل من كان يخالف ظاهر النصوص وقد مر معنا كلام القرطبي رحمه الله تعالى أن إبقاء النصوص على ظاهره وعاد بالنقل عن السلف في تاويل يجعلها ماذا يجعلها نصوصا قطعيه لا تحتمل الخلاف البت قال رحمه الله تعالى في اول سوره الاعراف قد اجمعت الامه بالصدر الاول على الاخذ بهذه الظواهر من غير تاويل كفرنا بكم على ظاهره لا ياتينا ات نقول ماذا كفر دون كفر يحتمل او لا من حيث لو اخذ اللفظ بظاهره او جزى او قطع الكلمه دون سياق ومسباق نعم كفرنا الكفر في الشرع يطلق ويراد به كفر دون كفر والكفر اكبر نقول هذا لا يقبل لماذا لان الاصره في اطلاق الشرع للكفر انه ما هذا الكفر اكبر وكذلك ما يتعلق بالشرك فهو الشرك الاكبر فاذا قال العم لا يتم التوحيد الا بتكفير المشركين معناه ما هذا لا يتم اصل التوحيد فلن يكون موحدا بل هو كافر ومرتد عن عن الاسلام قال رحمه الله تعالى وقد اجمعت الامه بالصدر الاول على الاخذ بهذه الظواهر من غير تاويل واذا اجمعوا على منع التاويل وجب الاخذ بالظاهر وصارت هذه الظواهر نصوصا يعني لا تقبل نزاعا لا تقبل نزاعا قد علمت بكلام الشافعي رحمه الله تعالى ان من المسائل ما لا يقبل النزاع واعظم من ما يتعلق بوجوب الصلوات الخمسه او وجوب الزكاه او وجوب الصوم او وجوب الحج وكون هذه اركانا وكون هذه اركانا من الاسلام اعظم من ذلك ما يتعلق بماذا بالركن الاول وهو الشهادتان وهو شهده مدلول الشهادتين الامر بعباده الله تعالى وحده دون ما سوى من لم يعبد الله مطلقا هذا ليس بمسلمين كذلك من مقتضى الشهادتين ماذا ترك عباده ما سوى الله تعالى يعني مجانبه الشرك لذلك ولقد بعثنا بكل امه رسولا ان اعبدوا الله ورتنبه إذن لابد من المجانبين رتنب الطاوت وأعظم ذلك ماذا؟ ما يتعلق بيبل أو ثاني فمن لم يتحقق بمجانبة الشركة حين إذن لا يصح أن يقال فيه ماذا؟ إنه مسلم إذن تبقى هذه الظواهر على, على ظواهرها وتحمل على أنها نصوص لا يحل لأحد أن يحرف لا نقول يؤول لأن هذا تحريف لا يجوز له ان يحرف الكلمه عن ما وضعه وكذلك لا يجوز له ان يدعي خلافا في المساله وكل ما احدث من خلاف متاخر فهو كسمي متاخر بمعنى انه لا يلتفت اليه انما الوفاق والخلاف ما كان منقولا عن الصحابه لا سيما في مثل هذه المسائل ما بعد الصحابه لا يلتفت اليه البتة اذا ادعي اجماعا اذا ادعي اي اجماع عنيد يكون مخالفا لهذه النصوص وهذه الظواهر فاجماع باطل لو ادعاه من يدعي لماذا لان الاجماع لا يصح ان يدعى ولا ان ينعقد مصادما للنصوص وقد علمنا ان هذه النصوص محكمه مبينه واضحه لا تقبل نزعا لا تقبل تحريفا فاي اجماع هذا من اين جاء الاجماع هذا اي علماء واي طلبه علم واي مسلمين اجمعوا على ان هؤلاء ليسوا بمشركين او ان المساله فيها خلاف هذا مصادم ل لسائر النصوص اذا الشرك يعتبر مله مله انتبه لهذه هذه من الامور التي تحتاج الى ان يتاملها طالب علم الشرك مله والمشركون على مله كما ان النصرانيه مله واليهوديه مله والنصارى على مله واليهود على مله فمن انتقل ولو ادعى الاسلام الى مله النصرانيه فهو نصراني كذلك من تلبس بالشرك فهو ماذا فهو مشريكي يعني منسوب الى هذه المله فالشرك مله مباينه لمله ابراهيم عليه السلام اذا كان كذلك فقد قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ولهذا نكفر من دان غير مله المسلمين من الملل هذا مجمع عليه بين العلم اذا عرفنا ان الشرك مله كما ان النصرانيه مله واليهوديه مله فمن دان بمله النصرانيه كافر او في خلاف او يحتمل او المساله قابل او نتوقف قل لا شك انه ماذا انه كافر واذا شك احد في كفره او تردد يكفر او لا يكفي يكفر كذلك ما يتعلق باليهوديه وكذلك ما يتعلق بالمشركين حينئذ هذه المله الثلاث هذه هي المله الثلاث مجمعون على انهم كفار جمله وتفصيلا جمله باعتبار اسناد الحكم الى المله على جهه العموم وكذلك ما يتعلق به بالافراد قال القاضي عياض ولهذا نكفر من دانا يعني عمل واعتقد غير مله المسلمين من الملل او شك فيهم او صحح مذهبهم يعني قال ماذا هم على حق والمسلمون على على حق هذا يعتبر ماذا تبر كافر متدن عن عن اسلامه بل من شك في كفره هو كافر قال او صحح مذهبهم وان اظهر مع ذلك الاسلام الاسلام ليس مجرد دعوه كما مر معنا لو قال لا اله الا الله وعابد غير الله تعالى فهو كافر مسلك وان اظهر الاسلام وان اظهر الاسلام يعني قال لا اله الا الله وصلى وصام الى اخره هذا نعتبره لا نعتبره البتة لا نعتبره البت متى نعتبر هذا عند عدم وجود الناقض صحيح لكن اذا اظهر ناقضا من نواقض الاسلام الغى الغى هذه الكلمه لا عبره بها لانه دل على انه لم يعلم يعتقد معناها او لم يعلم معناها فلابد من انتفاء النواقض لتصح له هذه الكلمه اما مجرد اظهار الشعائر يصلي ويصوم الى اخره ويحج ثم بعد ذلك هذا مسلم مع وجود النواقض قل هذا لا يتأتى البتة وهذا الذيعناه رحمه الله تعالى بقوله وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافر كافر باظهاره ما اظهر من خلاف ذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقه قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وصفه الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلانا عباده غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر اهلها وتعاديهم تكفر اهلها لا يكفي البغض ولا يكفي الترك لو عبد الله تعالى وترك الشرك بحذافيره لكن قال هؤلاء مسلمون او ليس كفار كفرا لانه لم يحقق ماذا الكفر بالطاغوت وجزء من الكفر بالطاغوت او داخل في معناه تكفير الكفار كاليهود والنصارى وما يتعلق به المشركين قال رحمه وتعالى وصفة الكفر بالطغوة تعالى التي هي ركن في الكلمة أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها يعني تترك ماذا؟ عبادة الأوثان وتبغضها وهذا قد يتأتى لكثير من الناس لكن بقي ماذا؟ وتكفر أهلها هنا يقع النزاع عند كثير من المنتسبين إلى الإسلام لا يكفرون عباد القبور ثم يجعلون هذا دينة ثم يجعلون هذا أصلا ثم من خالفهم حذروا منه وجعلوه مذهب الخوارج والمعتزله ولا شك ان هذا رده بالاجماع داخل في كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى قال وتكفر اهلها وتعاديهم وهذا نص عليه كذلك الفقهاء قال في الاقناع وتوبه المرتد توبه المرتد وكل كافر موحدا كان كاليهودي او غير موحد كالنصراني والمجوسي وعابد الاوثان ما جعله مسلما ما جعله مسلما قال وعبده الاوثان اسلامه توبته ماذا اسلامه اذا توبه اليهود اسلامه وتوبه النصراني اسلامه وتوبه المجوس اسلامه وتوبه عبده الاوثان اسلامه منصوص عليه او لا كيف يقال هذا القول لا اصل له كيف يقال هذا القول لا اصل له ولا يقول به طالب علم ولا عالم لا شك ان هذه لا يقول مسلم اصلا لا يقول مسلم البتة هذا هذه المساله مؤصله في القران من اوله لاخره تكفير المشركين قال اسلامه ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله هذه توبه عباد الاوثان اسلامه وان ياتي بماذا بالشهادتين هذا نص عليه في في الاقناع وهو من كتب الحنابلله الاصليه عندهم قال شيخ محمد الهاجر رحمه الله في نواقض الاسلام الثالث من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبه هذا الناقض الذي يدرس الان في نواقض الاسلام وبعضهم يدرس النواقض ولا يكفر عباد القبور يجعل ماذا من المختلف فيه ويفسر او يحمل هذا الناقض على اليهود والنصارى فقط كانه لا يوجد على وجه الارض كفار الا اليهود والنصارى مع ان المصنف رحمه الله شيخ محمد نص على ماذا نص على المشركين من لم يكفر المشركين وعانا رحمه الله كما هو ظاهر كلامي في مواضع عديده وكذلك ظاهر كلام ابنائي واحفادي انه عن عباد القبور هذا الناقض ليس ليس خاصا بماذا بالله ود النصارى ومقصود الامام رحمه الله ما يتعلق بعباد القبور من لم يكفر المشركين اي عباد القبور عباد الاوثان او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفرا لما علنه سابقا لكوني لم يتحقق بالوصف ميل الكفر بالطاغوت وهو كذلك مكذب للنص لان الله تعالى قال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه اذا كل نص دل على ان الاسلام بمفهومه الشرعي انه مباين للمشركين فحكم على المشركين بالاسلام حينئذ اطلق الوصف الذي وصف الاسلام على الكفر والشرك هذا يعتبر ناقض من نواقض الاسلام وهو تكذيب للنص واهم من ذلك هذا صحيح هذا الناقض صحيح في كون من لم يكفر عباد القبور فهو كافر لهذا الناقض الثالث واهم منه ما يتعلق بماذا بمساله اصل الدين الكفر بالطاغوت جزء منه لا يتجزأ لا يصبح العبد محققا لكفر بالطاغوت الا بماذا الا بتكفير المشركين وزياده ايضاح للايات الداله على ذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في المطلب الحميد وفي قوله تعالى قل يا ايها الكافرون براءه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والمشركين براءه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك والمشركين لا اعبد ما تعبدون الى قولي لكم دينكم ولي دين فهذا هو التوحيد العملي واساسه البراءه من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا هل الشاعر الرحمن الحسن من طلبه العلم او لا حتى يقال انه لم يقل به لا طالب علم ولا ولا عال قل هذا من ابطل الباطل فجعل رحمه الله تعالى البراءه من المشركين اصلا داخلا في مفهوم هذه الايه بل هي سميت كما جاء في حديث سياتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انها البراءه من الشرك قد عرفنا ان البراءه من الشرك الشرك الذي ما صرف العباده لغير الله تعالى قد لا يقع من زيد ولا عبيد اذا ما الفائده فقط من البراءه من الشرك لا البراءه من الشرك لا شك انها اساس ولابد ان نعتقد ان صرف العباده لغير الله تعالى باطله وانها كفر وشرك ومع ذلك من تلبس بها الحكم حكمه لا فرق بينهم كما اننا نتبرى من الشرك نتبرى من المعبودات نتبرى كذلك من العابدين لا فرق بين هذه الثلاث البتة ومن بعض او جزاء فقد افترى على الله تعالى كذبا قال الرحمن تعالى في هذا التوحيد العملي واساسه البراءه من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا يعني يعتقد بقلبه كفرانهم وكذلك ينص على ذلك بلسانه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الاقتضام الجزء الاول صفحه 394 قال وسوره قل يا ايها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي يعني ما يقابل ماذا الاعتقاد العلمي كما قال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وبهذا أي هذه البراءة المفاصلة يا أيها الكافرون المتكلم مسلم لا أعبد ما تعبدون إذن لكم إله ولي إله أو لا صحيح أو لا إذن حصل تمييز أو لا حصل تمييز وتمييز بين من يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه وبين من يعبد غير الله تعالى لابد من المفاصلة ولابد من أن يكون لهذا اسم خاص به أو الإسلام وهذا له وصف خاص به وهو الشرك وأما أن يجتمعه قل هذا باطل تدل على بطلان هذه السورة قال لا أعبد ما تعبدون وبهذا أي المفاصلة يتميزوا من يعبد الله ممن يعبد غيره من يعبد الله يعني وحده وهو المسلم ممن يعبد غيره وهو المشرك لابد من البراء لابد من الفاصله لابد ان يتميز المسلم عن المشرك والمشرك عن عن المسلم والا ما حصل اسلام بالتا ما حصل اسلام بالتا لابد من ان يحقق ذلك بالبراء قال رحمه الله وان كان كلاهما يقر بان الله رب كل شيء ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا الا اياه ممن عبد غيره واشرك به عبد غيره واشرك به وصم بماذا بالشرك او نظر الى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار كما كان يفعل المشركون من العرب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انها براءه من الشرك يعني هذه الصوره فيها ماذا فيها براءه من من الشرك جاء ذلك في حديث اخرجه الترمذي في كتاب الادب وقد ذكره من طرق وذكر ما يفيد صحه بعضها جاء كلام رحمه الله تعالى وقال في الجواب الصحيح الجزء الثالث صفحه 57 وقوله الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم قوله فيها كما قال من كثير رحمه الله تعالى قال ابن تيميه رحمه الله تعالى في قوله لنا اعمالنا ولكم اعمالكم قال الله ربنا وربكم هذا صحيح ام الان يؤمنون بماذا بربوبيه الرب جل وعلا مشرك مع كوني يعبد غير الله تعالى لكنه يقر بان الرب ماذا هو الله عز وجل وان خالق الكون هو الله عز وجل لكن يبقى ماذا الاعمال الدين قال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم قال ابن تيميه رحم الله هذه براءه منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخاطب بذلك من المشركين او لمن يخاطب بذلك من المشركين واهل الكتاب يعني هذه البراءه ليست خاصه باهل الكتاب بل اهل الكتاب كفار ولا اشكال فيه لكن يبقى النظر فيما ذا في, في المشركين فهذه البراءه لنا اعمالنا ولكم اعمالكم ليست خاصه باهل الكتاب بل تعم المشركين قال الرحمن تعالى هذه براءه منه لمن يخاطب بذلك من المشركين واهل الكتاب كقوله تعالى وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومثله قوله تعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون وكذلك قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وذكر السورة فإن هذه الكلمة كقوله فقل لي عمل ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وهي كلمه توجب براءتهم من عملهم وبراءتهم من عمله فان حرف اللام في لغه العرب يدل على الاختصاص لكم دينكم ولي دين اللام هذه يقول متاميه تفيد ماذا تفيد الاختصاص يعني لكم دين تختصون به ولي دين اختص به حين يد صار الدين الدين واحدا ام انه مغاير لا شك انه ماذا انما لي ديني الذي هو ها الاسلام ولكم دينكم خطابا للكفار الذي هو ماذا الكفر والشرك اذا ال في هذه الايه لكم دينكم ولي دين ال هذه تدل على على الاختصاص قال رحمه الله يدل على انكم مختصون بدينكم لا اشرككم فيه وانا مختص بديني لا تشركوني فيه كما قال لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في قلئائه الكافرون هي براءه من الشرك وليس في هذه الايه لكم دينكم هل فيه ارضاء او انه اقرار لهم ان يبقوا على دينهم الجواب لا يعني ليس فيه ماذا ليس فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم قد رضي منهم ذلك الدين الذي هو كفر بالله تعالى وليس في هذه الايه انه رضي بدين المشركين ولا اهل الكتاب كما يظن بعض الملحدين بعض الملحدين وانظر سمى المشركين هنا ماذا سماه دينا دين المشركين ودين اهل الكتاب اذا هم لهم ماذا لهم دين وعقيدتهم عقيده دينيه ليس مجرد اختيار او قول لا هذه عقيده كان نصرانيه واليهوديه قال رحمه الله ولا انه نهى عن جهادهم كما ظنهم بعض الغالطين وجعلوها منسوخه بل فيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وانه لا تضره اعمالهم ولا يرجون بعمله ولا ينفعهم وهذا امر محكم لا يقبل النسخ امر محكم لا يقبل النسخ يعني البراءه وهذه الايه تدل على البراءه وليس فيها ادنى اشاره الى انهم قد رضي بماذا بدينهم او انهم لم يؤمر بقتاله بل ثم ايات اخرى تدل على هذا المحل الى ان قال وقوله لكم دينكم ولي دين لا يدل على رضاه بدينهم بل ولا على اقرارهم عليه بل يدل على براءته من دينهم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه سوره براءه من الشرك ونظير هذه الايه قول تعالى وان كذبوك فقل لي عمل ولكم عملكم انتم برئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون وكذلك قول تعالى فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل امنت بما انزل الله من كتاب وامرت لاعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم الا ان قال وانما فيها يعني في هذه الايه ان دينكم لكم انتم مختصون به وانا بريء منه برا من الحق لا يجوز لو كانوا مسلمين ويوصفون بالاسلام وبقون على الاصل هل تجوز البراءه منه هل تجوز لو كان عباد القبور على الاسلام وهم جهال ويبقى لهم الوصف على اصل هل يجوز البراءه منه تجوز او لا تجوز من تبرأ من الاسلام فهو فهو كافر البراءة من الإسلام والبراءة من الحق البراءة من القرآن البراءة من النبي صلى الله عليه وسلم البراءة من التوحيد كل شيء واحد لا يجوز البتة فلو كان هؤلاء عباد القبور باقين على دينهم يعني الذي هو الإسلام وإن قالوا لا إله إلا الله لما جاز لأحد أن يتبرأ منهم ولا أن يجعله دينا مستقلا لأنهم ماذا؟ لأنهم مسلمون فهذه الآية عند تأملها فالي واضحة ظاهرة بينا تدل على أن ما عليه هؤلاء عباد القبور أنهم مباشرة اصحاب دين وهذا الدين مباير للاسلام واجب على المسلم من اجل ان يصحح توحيده واسلام ان يتبرأ من هذا الدين والا ما صحت عقيدتهم قال رحم الله تعالى ان دينكم لكم انتم مختصون به وانا بريء منه وديني لي وانا مختص به وانتم براءا منه كل منهما تبرأ من من الاخر قال وهذا امر محكم لا يمكن نسخه بحال تدري ما معنى هذه الكلمه يعني هذه من العقائد الاصليه التي لا تقبل نسخا البت لا تقبل نزاعا البت انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعمل لكم دينكم ولي دين اذا هما دينان وان كان ربنا واحد هذا لا يقتضي ماذا لا يقتضي ان يستويا في الدين وان يحكم عليهم بماذا بان دينهم حق بل هو باطل قال رحمه الله تعالى لا يمكن نسخ بحال كما قال تعالى عن الخليل واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدي اذن فسر سوره الكافرون بماذا بهذه الايات فكل ما يتعلق بالتوحيد بعضه يفسر بعضا لا نقف مع ايه ونترك سائر الايات بل ننظر فيها باعتبار البراءه وتفسيرها في مواضع متعددة قال وأما قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وذكر السورة قال فهو أمر فهو أمر بالقول لجميع الكافرين يا أيها الكافرون عام أو لا عام عام بمعنى أنه يشمل كل كافر فاليهود كافر والنصران كافر والمشرك كافر وإذا نظرنا إلى أن هذه السورة إنما نزلت في مكة والخطاب حين يذن لي المشركين ولا يمنع ان يدخل فيه اهل الكتاب لانهم مشركون كذلك حينئذ قلنا اول ما يدخل ماذا ما كان سببا للنزول ما كان سببا فاول ما يدخل في قول الكافرون هم المشركون الذين هم عباد الاوثان في مكه ويلحق بهم المشركون من من اهل الكتاب قال رحمه الله فهو امر بالقول لجميع الكافرين من المشركين واهل كتاب فان اهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما انزل اليهم من ربه كافرون قد شهد عليهم بالكفر وامر بجهاد مكفرا من لم يجعلهم كافرين كفر من لم يجعلهم كافرين يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر هذا كلام لتيميه رحمه تعالى كلام الخوارج او المعتزله او ائمه السنه ائمه السنه ائمه السنه على التنصيص على ان من لم يكفر الكافر فهو كافر اليهودي والنصراني والمشرك قال الله تعالى وامر بجهاد مكفرا من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلكين المسكرين حكم عليهم ما هذا بالكفر إذن كفرهم الله تعالى أو لا كفرهم قال لم يكن الذين كفروا ما معنى الذين كفروا يعني الكفار كفرهم أو لا كفرهم الله عز وجل قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلكين منفكين حتى تأتيهم بيها وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم إلا ان قال فانه يدخل في الذين كفروا بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين واهل الكتاب جميع المشركين يعني الى قيام الساعه فهم داخلون في هذه الصوره قل يا ايها الكافر كلما وجدت مشركا اقرا عليه هذه الصوره صح او لا صح او لا ولو كان صغيرا ولو كان صغيرا هذا هذه الصوره وتعليمه للصبيان الصغار قبل الكبار مما يدل على ان التكفير ليس خاصا بالعلماء والا لقال للصغير او للعامي اذا قالت هذه صلاة لا تعتقد معناها لا يجوز لك حتى ياتيك ماذا فتوى من كبار حينئذ نقول هذا يدل على ماذا اقراءها وقراءتها لا سيما ولحث النبي صلى الله عليه وسلم تقرا مرتين في اليوم دليل على ماذا على شده البراءه من المشركين فتخصيص التكفير من ال المسائل التي هي معلوم من الدين بالضروره كاليهود والنصارى وعباد القبور بالعلماء هذا قول باطل بدعه محدثه في الدين لا اصل لها بل هي ضلاله بل هي ضلاله ومن قال به يبدع يبدع لو لم يكفر وكافر ولا اشكال فيه لكن لو كفر وقال هذا من خصائص العلماء فهو ماذا فهو مبتدع ضال لماذا لان الحكم عام الله عز وجل اطلق ان قل يا الكافرون قل وكل مسلم مامور بماذا بالاقتداء والتعس بالنبي صلى الله عليه وسلم اين المخصص اين المقيد لا وجه له عين يد دل ذلك على ماذا على ان الحكم عام لو كان الحكم خاصا لوجب ان نقول للمسلمين اقراوا هذه السوره في ركعتي الفجر لا تعتقدوا معناها انتبه لو كفرت حينئذ وقعت في حرج ولا قلنا لكل احد اقرا هذه الصوره لفظا فقط اما انك تعتقد قوله الكافرون تخاطب احد من الناس لا سيما اليهود والنصارى والمشركين حينئذ قد خالفت ماذا خالفت الشرع فقوله رحمه تعالى فانه يدخل في الذين كفروا بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشركين يعني الى قيام الساعه الى قيام الساعه واهل الكتاب فدخلوا في في ذلك اذا بعد ذكر هذه الايات وما تعلق بها تضح ان تكفير المشركين مما دل عليه النص بمعنى انه داخل في مفهوم مله ابراهيم على الوجه الذي ذكرناه لا سيما في ايه المتحنه وكذلك سورة قل يا أيها الكافرون ثم أقوال ابن تيمير رحمه وتعالى نسرد بعضا منها مما نص فيه على أن المشركين كفار ذكرنا فيما سبق أنه ماذا أن المشركين كفار وهذا مجمع عليه بل هو من المعلوم من الدين بالضع ومن شك في كفر فهو, فهو كافر ثم أقوال له رحمه وتعالى قال شيخ الاسلام ابن تيمير رحمه وتعالى كما ذكر ذلك في الإقناع ونقله شيخ محمد بن الهاب رحمه وتعالى في مواضع عديدة مفيد المستفيد وراه بي بالمعنى قال الرحمن تعالى من دعا علي ابن ابي طالب فقد كفر صحيح فيش كان من دعا علي ابن ابي طالب لو خالف ما دعا علي ابن ابي طالب دعا الحسين دعا البدوي حكم واحد حكمه اذا المراد به ماذا من تلبس بالشركه من دعا غير الله تعالى ومثل به علي ابن ابي طالب قال من دعا علي ابن ابي طالب وهذا عين الشرك دين مشرك فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر من شك في كفره فقد كفر هذا ذكرها الشيخ محمد رحمه الله تعالى وسياتي به بنص هذا واضح مم. لو وقفنا لهنا وانهينا الدرس لكفى من شك في كفره من شك في كفر من دعا ها علي بن ابي طالب يعني من شك في كفر المشرك الذي صرف العباده لغير تعالى فقد كفرا كيف يقال هذا لا عصرا له وان هذا دين الخوارج قال كذلك في عقائد الحلوليه والاتحاديه كما في الفتاوى الجزء الثاني صفحه 368 الجزء الثاني صفحه 368 نص مهم للشريف سلام في هذه المساله قال ربنا تعالى فهذا كله كفر باطنا وظاهرا يعني يتحدث عن الاتحاديه والحلوليه فهذا كله كفر باطنا وظاهرا يعني نحكم عليه بماذا حتى في الاخره لو مات على هذه العقيده اعتقدنا ماذا انه كافر وانه خالد مخلد في النار قال فهذا كله كفر باطنا ومظاهرا باجماع كل مسلم حتى اجماع العوام باجماع كل مسلم ومن شك في كفر هؤلاء بعد معرفه قولهم ومعرفه دين الاسلام فهو كافر فهو كافر كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين سواء بين المسالتين اذا من شك في كفر الاتحاديه قد لا يعلم معنى الاتحاديه قد تقول لبعض الناس ماذا الاتحاديه كفار قلنا مسلمون هو ما يعلم معنى الاتحادية. يبين له حينئذ اذا بين له وشك في كفر فهو فهو كافر ليس هذا المحل الشاهد هنا قال كمن شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين اي يهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط او لقيام الساعه الى قيام الساعه اي نصارى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط او قيام الساعه اي مشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او الى قيام الساعه الى قيام الساعه اذا لا فرق بين هذه الديانات الثلاث اليهود والنصارى والمشركين لا فرق بينهم البتة فمن شك في كفر اليهود فهو كافر من شك في كفر النصارى فهو كافر من شك في كفر المشركين عباده القبور فهو فهو كافر اذا هذا نص واضح اولا نص واضح انه تيمير حم تعالى على ان من شك في كفر المشركين فهو كافر فكيف يقال هذا القول لا لا اصل له وقال كما في الاقناع ناقلا عنهم من سب الصحابه رضوان الله عليهم او واحدا منهم واقترن بسبه دعوه ان عليا اله دعوه ان عليا اله بمعنى انه قد يدعي ان عليا اله وقد يعبده يعني الدعوه هنا ليست مجرد لفظ فقط ولذلك فاهم منها الشرح حم تعالى يا محمد النص السابق من دعا علي ابن ابي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر اخذ الاستنباط من هذا الموضع هو الاستنباط الصحيح فيه في في محله لان الدعوه الالهيه لها طريقان ان يقول علي اله او لا ينص على ذلك وانما يعبده من من دون الله تعالى فكل معبود من دون الله تعالى فهو اله علم بذلك ام لم يعلم قال واقترن بسبه دعوى ان عليا اله او نبي او ان جبرائيل غلط فلا شك في كفر هذا بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره هذا النص الذي يدل على ما اخذه الشيخ رحمه الله تعالى وقال في الفتاوى الجزء الاول صفحه 88 فمن جعل لله نداً من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الالهيه والربوبيه فقد كفر باجماع الامه يعني المشرك كافر باجماع الامه هل هذا الاجماع قاطع الجواب نعم ومن انكر او لم يثبت الاجماع القطع فهو فهو كافر فهو كافر وقال في الفتاوى الجزء الثالث صفحه 274 فمن اتخذ الملائكه والنبيين اربابا فقد كفر بعد اسلامه باتفاق المسلمين انظر ماذا الباحثون في ماذا كفر بعد اسلام اذا هو يقول لا اله الا الله ومع ذلك حكم عليه بالكفر ونقل ماذا اتفاق المسلمين ثم ياتيك اهل البدع والزنادقه والملحدين الان يقول ماذا يكون مساله خلافيه اي اين الخلاف اين الخلاف عندما يقول ابن تيميه رحمه الله وهم يجعلون تيميه قوله مقدم على القران فاذا كان كذلك عنيد هذا نص لابن تيميه رحمه الله يحكي اتفاق المسلمين وفيما سبق حكى اتفاق المسلم عنيد كيف يقال مساله فيها نزاع او المساله خلافيه قال رحمه الله فمن اتخذ الملائكه والنبيين ارباب فقد كفر بعد اسلامه باتفاق المسلمين وقال في الرد على الإخناء صفحة 92 بعد المائة الرابعة ومعلوم أن المشركين من أعظم أعداء الله عز وجل المشركين أعداء الله تعالى بل من أعظم أعداء الله تعالى يعني أشد عداوة من اللهود ونصارى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة والعجيب أنه فهم بعض الناس القاصرة انه اذا جاءت ايات العداوه مع مع الكفار ونحوهم لا تحمل الا على اليهود والنصارى هكذا يستحضر ابتداءا بذهنيه انه لا لا يكن هذا النص الا في ماذا الا في مواله اليهود والنصارى ولذلك يتحدث كثيرا في مواله اليهود والنصارى يكفر اوليات الاخرين واما المجادله عن المشركين وعدم تكفيرهم فيجعل المساله ماذا خلافيه هذا لا شك انه ماذا انه من الهوى كل نص جاء في قطع الموالات بين اعداء الله تعالى وبين المسلمين اول ما يدخل قبل اليهود والنصارى ماذا المشركون وتخصيصها باهل الكتاب اليهود والنصارى وان من ولاهم او تولاهم عينيد ناهت البحث لا شك انه لا شك فيه البحث يعني لا باس به على اصلي لكن تخصيصه دون المشركين هذا هو محل الغلط قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اوليات قول اليهم بالموده الى قوله حتى تؤمنوا بالله وحده قال ابن تيميه رحمه الله تعالى فامر بالتاسي بابراهيم ومن معه لما تبرؤوا من المشركين لما تبرؤوا من المشركين اذا انت مامور بالتاسي بابراهيم عليه السلام اذا ابراهيم عليه السلام في هذه الايه تبرئ من ماذا من المشركين انت ما واجبك ان تتبرى من المشركين او تدافع تجادل عن المشركين قل لا بد من البراء هذا نص من الله رحمه تعالى قال فأمر بالتأسيب إبراهيم ومن معه لما تبرأوا من المشركين وما يعبده المشركون وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا بالله وحده فالمشرك والآمر بالشرك والراض به معاد لله ومن عاد الله فقد عاد أنبياءه وأولياءه وليست المعادة خاصة باليهود والنصارى بل كذلك من المشركين وأما من أمر بما جاءت به الرسل فلم يعادهم ولم يعاندهم قال الله تعالى قل يا ايها الكافرون الى اخر الصوره الى اخر يعني ذكر اخر الصوره وقال متميا حفظنا كذلك من الاستقامه الجزء الثاني صفحه 34 قال اذا المؤمن لا بد ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه ولا بد ان يتبرئ من الاشراك بالله واعداء الا يعلم المشركين لا بد ان يتبرئ من الاشراك الذي هو الشرك ولا بد ان يتبرئ من اعداء الله واول ما يدخل ماذا المشركون كما قال تعالى لقد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براؤ منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمن بالله وحده وقال عن ابراهيم عليه السلام افرئيتم ما كنتم تعبدون انتم وما اباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء من مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يعبدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من عنده تعالى نزل هذا الآيات كلها على ماذا؟ نزل هذه الآيات كلها على المشركين فأول من يدخل في هذه الآيات ماذا؟ المفاصلة وعدم الموالاة وعدم التولي أول من يدخل في ذلك المشركون وقال تعالى ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء إذن لما اتخذوهم أولياء انتفى وصف الإيمان لأنه علقوا بماذا؟ بحرف الشرط ولو كانوا يؤمنون بالله ما اتخذوهم أولياء فاتخذوهم أولياء إذن لم يؤمنوا بالله صحيح أو لا فدل ذلك على أن الموالات كفر في أصلها هذا هو الأصل فيها ولكن كثيرا منهم فاسقون وقال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوثوا الكتابا من قبلكم والكفار أولياء وقال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وهذا كثير جدا يعني في القرآن فتفهم من هذا أصلا وهو أن كل آية تفهم تدل على قطع الموالاة وأن من والى الكفار أعداء الله تعالى فهو منهم أول ما يدخل في ذلك ماذا؟ موالاة المشركية وليس العكس الذي يتبادل إلى أذهان بعض الناس أن هذه الآيات خاصة باليهود النصارى نعم يدخل فيها اليهود النصارى لكن قبل ذلك يدخل ماذا؟ المشركون قال رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع عشر صفحة مئتين وتسعة سبعين وقد قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم ان براؤ منكم وذكر الايه وقال على لسان الخليل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين وذكر ايات ثم قال فهذا البغض والعداوه والبراءه مما يعبد من دون الله ومن عابده براء مما يعبد من دون الله ومن عابد فنصع ماذا على ان مفهوم البراءه في هذه الايات التي اوردها وهي ايات سابقه ان مما يدخل في ذلك ماذا البراءه من العابدين يعني من المشركين هي امور موجوده في القلب وعلى اللسان وعلى اللسان والجوارح كما ان حب الله وموالاته وموالاه اوليائه امور موجوده في القلب وعلى اللسان والجوارح وهي تحقيق قول لا اله الا الله اذا البراءه من العابدين داخله في مفهوم البراءه من المعبودات وقال في الفتاوى الجزء الثاني 32 صفحه 36 قال وقد اتفق المسلمون هذا إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم ولا يتزوج الكافر المسلم والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين وأثبت الولاية بين المؤمنين وأعظم ما يدخل في ذلك تكفيرهم وقال في الفتاة الجزء العاشر صفحة 64 بعد المائة الرابعة فقد أمرنا الله أن نتأسى بإبراهيم والذين معه اذ تبرؤ من المشركين ومما يعبدونه من دون الله وقال الخليل انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين قال متميم والبراءه ضد الولاء واصل البراءه البغض واصل الولايه الحب وهذا لان حقيقه التوحيد الا تحب الا الله وتحب ما يحبه الله لله فلا تحب الا لله ولا تبغض الا الا لله وقال في جامع المسائل الجزء الثالث صفحه 34 فذكر سبحانه ان المؤمنين لهم اسوه حسنه في ابراهيم والمؤمنين معه اتبرؤوا من المشركين وما يعبدون من دون الله الا في هذا القول الذي قاله ابراهيم لابيه فانهم ليس لهم في ذلك اسوه وقال في جامع المسائل الجزء الخامس صفحه 44 بعد ال200 ولهذا لا يكون موالاه الله ورسوله الا بمعاداه من عاد الله ورسوله ولهذا لا يكون موالاة الله ورسوله الا بمعاداة من عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقول ابراهيم والذين معه قالوا لقومهم اننا براء منكم ومما تعبدون وذكر الايه يعني لن تتحقق الولايه لله تعالى ولرسول صلى الله عليه وسلم الا بالبراءه من المشركين ومن المعبودات والا لا, لا ولا الا الا ببرا كما قال المقيم رحمه الله تعالى وقال في الفتاوى الجزء الثاني صفحه 128 جزء الثاني صفحة 128 قال رحمه الله تعالى وهذا أهم نص في البابية فإن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعا أهل الملل يعني اليهود النصارى والمسلمون دخل ماذا المسلمون ودخل اليهود النصارى فإن أهل الملل متفقون أجمعوا إذن هذا حكاية إجمع على أن الرسل جميعهم إجمع الرسل اجمع اهل الملل على ان الرسل مجمعون اجماع على ماذا على اجماع على ان الرسل جميعهم نهوا عن عباده الاصنام نهوا عن عباده الاصنام وكفروا من يفعل ذلك كفروا من يفعل ذلك اذا من يفعل ذلك ما هو عباده الاصنام كفرهم الانبياء او لا كفرهم لا باجماع الانبياء باجماع اذا كيف يقول قال قول لا اصل له قول الخوارج صحيح او لا إذا كان الأنبياء جميعهم قاطب قد كفروا عباد الأصنام حينئذ كيف يقال بأن هذا المسألة إنما هي من مذهب الخوارج لا شك أنه من, من أبطل الباطن بل هذا ردة عن الإسلام واضح هذا فاتفق الأنبياء واتفق أهل الملل على أن الأنبياء نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك وأن المؤمن تبه لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عباده الاصنام وكل معبود سوى الله هذا كلام لتمير حن وتعالى هذا كلام لتمير الى ان قال وهذا يعني المذكور اكثر واظهر عند اهل الملل من اليهود والنصارى فضلا على المسلمين من ان يحتاد الى ان يستشهد عليه بنص خاص يعني لو قال مد لهم قل هذا لا يحتاج الى دليل هذا من اظهر ما يكون عند اليهود ومن اظهر ما يكون عند النصارى ان الانبياء بعثوا بماذا بتكفير عباد الاصنام ولا شك ان عبدت القبور انما هما ذا عباد للاصنام واو الاوثان اذا هل يحتاج الى نص خاص قل لا لا يحتاج الى نص او مع ذلك دلت النصوص الخاصه بالكتاب والسنه وكذلك علمنا العلمي على ماذا على تكفير المشركين وعلى ان من لم يكفرهم فهو ماذا فهو كافر ومرتد عن الاسلام وهذا اجماع اهل الملل على ان الانبياء والمرسلين يجمعون على ذلك اجماع على على اجماع اين الخلاف لا شك ان هذا مجرد دعوه قال من ان يحتاج الى ان يستشهد من ان يحتاج ان يستشهد عليه بنص خاص فان اليهود والنصارى يكفرون عباد الاصنام يهود ونصارى يكفرون عباد الاصنام وياتيك من ينتسب للاسلام يقول ماذا يقول مسلمون اذا النصارى واليهود احسن حالا من من حال هذا الذي ينتسب الى الا الاسلام ولذلك هو اكثر من اليهود والنصارى لا شك في ذلك ان الذي لا يكفر عباد الاوثان عباد القبور اشد كفرا من اليهود والنصارى ياتي كلام القيم رحمه تعالى والله تعالى علم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين